خالدين فيها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 وهن على وهن وفي صاله في عامين حملته ام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 ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبوحرين ما نفدت والبحر يمده من بعده سبعة أبوحرين ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم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 سَمُوت إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير